الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختص في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله قال المؤلف حذره الله شابعا الحساب الحساب لغة العدد وشوعا اطلاع الله عباده على أعمالهم وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين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 أحمد من حديث ثوبان مرفوعا ان مع كل واحد سبعين الف قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد وأول من واول من يحاسب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 يذكروا ما يحدث في اليوم الآخر يوم القيامه قال سبعه الحساب والحساب هو ان يطلع الله عباده على اعمالهم ان يطلع الله عباده على اعمالهم قال تعالى ثم الي ان الينا ثم ان علينا حسابهم ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه أنه قال اللهم حاسبني حسابا يسيرا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 فيقول له فعلت كذا ليس بينه بين الله ترجمان بينه بين ربه سبحانه وتعالى فيقرره الله بفعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ولا يملك العبد إلا أن يقول نعم يا رب ثم يقول الله له بعد أن ظن العبد أنه هالك يقول الله له جل وعلا سترتها عليك في الدنيا ونغفرها لك هذا اليوم أي يوم القيامة صلى الله عليه لنا قال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 صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا هؤلاء الذين ولدوا على الاسلام وبعضهم قال غير ذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واذا هم ارتفعت اصواتهم فقالوا يا رسول الله اختلفنا في هؤلاء قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون اي لا يطلبون الرقيه من احد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 صاوى الوزن كانه الاعمال كانه للاعمال واما وزن صاحب العمل فالمعاد به قدوه وحومته وهذا جمع حسن والله اعلم نعم الميزان حق قد جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عشت راض ومن خفت موازينه فأمه هاويه فذكر الميزان في كتاب الله تبارك وتعالى كثير وهو ثابت يؤمن به اهل السنه والجماعه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 فالذي يوزن والعلم عند الله تبارك وتعالى الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن الشخص المانع من هذا كله وكذلك أنه يعني بعضهم يقول من الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف قول وجيه لكن الأظهر أن الثلاثة توزن كما جاء في الحديث وكل هذا في النصوص وكل هذا يعني لا يؤثر شيئا المهم أن نؤمن بالميزان وأنه حقيقة وأنه توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه العباد والعلم عند الله جل وعلا نعم تاسعا نشو الدواوين النشو فتح الكتاب أو بس الشيء طيب شوي هنا ما شرح حديث صاحب البطاقة حديث صاحب البطاقة هو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له صحاف وعماله سجلات كمد البصر فيها أعمال سيئة معاصيه فتوضع في كفه فيظن أنه قد هلك خلاص كل هذه مصائب معاصي فيقال له إن لك عندنا حسنة فيقول وما ما تعمل هذه الحسنة يعني ما هذه الصحائف والسجلات فيقال له إنك لا تظلم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 إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا وقوله تعالى وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه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 ياخذها الناس وهي الدواوين التي كتبت فيها أعمالهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فهذه الكتب تكتب المؤمن يأخذ كتابه باليمين الكافر يأخذ كتابه بالشمال وجاءت آية وأما من قلت كتابه وراء ظهري يعني الكافر جاءت فيه روايه آية من وكتابه بشماله وآية مكتابه وراء ظهري. فبعض العلماء الذي يأخذ كتابه بشماله الكافر، والذي يأخذ كتابه وراء ظهري هو المنافق. وقال بعضهم لا الكافر والمنافق سواء كلاهما يأخذ كتابه بشماله. طيب وراء ظهري؟ قال يأخذه بشماله من وراء ظهري. يعني مو من يأخذه هكذا بيمين. الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء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 يريده يريده يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يشرب منه شوبه لا يضمأ بعدها أبدا وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عام رضي الله عنه وإني والله لأنظر إلى حوض الآن واه البخاري ومسلم واستمداده من الكوثر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 جاء فيه أنه يزاد أقوام عن الحوض وفي روايه يزاد اناس من امتي وفي روايه يزاد ناس من اصحابي فأقول اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك لم يزالوا مرتدين على اعقابهم فاقول سحقا سحقه واختلف اهل العلم في تحديد هؤلاء من هؤلاء الذين يزادون عن الحوض فعلى الجنب أصحابي يبقى في الروايه الاخرى امتي فقالوا هم كل من ابتدع في دين الله هم أهل البدع المنحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قول أمتي وراوي الحديث أبو الشعثاء كان يقول اللهم لا تجعل منهم فدل هذا على أنه لا يريد يعني من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل فيه أيضا من جاء بعده والقول الثاني أن هؤلاء هم المرتدون ليرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد عدد كبير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك حروب تسمى حروب الردة فقالوا هؤلاء هم الذين يذادونها على الحوض لأن ردتهم كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الذين يذادونها على الحوض هم المنافقون وكان النبي لا يعلم يظنهم من أمته يظنهم من أصحابه وفيقول الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فقال هؤلاء من المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويظنهم من أصحابه وإن كان أعلمه الله بعض المنافقين أو كثيرا من المنافقين كما قال الله جل وعلا تعرفنهم في لحن القول لكن أيضا قال الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم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 قال الله تعالى وان منكم الا واودها ففسرها عبد الله بن مسعود وقتاده وزيد بن اسلم بالمواي على الصواب وفسرها جماعه منهم بنعباس عباس رضي الله عنه بالدخول في النع لكن ينجون منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ثم يوضع ثم على جهنم وتحل الشفاعه ويقولون اللهم سلم سلم متفق عليه واتفق أهل السنه على اثباته صفه الصراط سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال مدحضه مدحضه مزله مدحطة مزله عليه خطاطيف وكلاليب وحسكه مفلطحه لها شوكه عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان وهو بخاوي من حديث ابي سعيد رضي الله عنه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 أهل العلم هو الصحيح ان شاء الله تعالى الثانية عشر. الجنة والنار الجنة لغة البستان كثير الأشجاع وشوعا الدول التي أعدها الله في الآخرة للمتقين والنار لغة معوفة وشوعا الدول التي أعدها الله في الآخرة للكافرين وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين والاعداد التهيئه ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاه الكسوف اني رايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا ورايت النار فلم ار كاليوم منظرا قط أفضع متفق عليه والجنه والنار لا تفنيان لقوله جزاؤهم عند ربهم جنه عدن تجوي من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 اهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم اولياء الله تعالى قال الله تعالى في الجنة وعدت للمتقين وعدت للذين امنوا بالله ووسله واهل النار كل كافر شقي قال الله تعالى في النار وعدت للكافرين وقوله تعالى فأما الذين شقوا في النار يوم من اهل السلوة والجماعة بالجنة والنار هو مخلوقتان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 فقالوا ال ال الكفار لهم نار خاصة بهم عذابها أشد وأعظم وأهل الكبائر والبدع الم المسلمون يعني المنحرفون سواء سلوكيا أو عقديا يعذبون أيضا في النار لكن لا يعذبونك عذاب الكفار يعني نارهم غير نار الكفار والنار دركات كما هو معلوم والجنة درجات واشد درك في النار والعياذ بالله هم المنافقون إن المنافقين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 عادنا الله وإياكم منهم من, من النار وادخلنا وإياكم الجنة نعم يبقى مكان الجنة والنار الجنة في عليين والنار في أسلي سافلين نعم الثالث عشر ذبح الموت تعويف الموت الموت زوال الحياة وكل نفس ذائقة الموت وهو أمم معنوي غير محسوس برؤيه ولكن الله تعالى يجعله شيئا موئيا مجسما ويذبح بين الجنة والنار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 هناك الموت وهناك القتل القتل هو اتلاف الجسد أما الموت فهو قبض الروح فالإنسان يقتل لكن لا يميت الله هو الذي يميت الإنسان لا يستطيع أن يميت لا يستطيع أن يقبض الروح لا يقبض النفس الله يتوفى الأنفسه حين يموت أما الإنسان فهو جهده على الجسد وليس على الروح ليس على النفس والموت حق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 ويقال لأن النار خلود بلا موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت قتل أو ذبح لمات اهل الجنة من شدة الفرح ولمات اهل النار من شدة الترح قد يقول قال الموت شيء معنوي كيف يكون حسيا إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هذا أمر لله سبحانه وتعالى كما ان الله سبحانه يقول يوم نختم على أفوام تكلمنا أيديهم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 كما قال المفسر في موضع لما يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى ذكرنا في يوم القيامه في عرصات يوم القيامة انه يقول كل من كان يعبد يتبعه ويبقى المؤمنون فيقال لهم لماذا تتبعونا قال ما راينا ربنا بعد فايتيهم الله على الصوره التي يعرفونه فيسجدون له ويريد المنافقون السجود فتصلب ظهورهم يسقطون على ظهورهم ومنها قول الله تبارك يوم يدعون الى السجود الا يستطيعون والثاني في الجنه ومنها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره يرون ربهم بالجنه سبحانه وتعالى صلى الله عليه لا يحرمنا رؤيته والله اعلم وصلى الله وسلم بارك علينا محمد تبارك الله خير